وَزُرُوعٍ وَلُظِنٍ ۚ طَلْعُهَا حَضِرٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارْهِينُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ